يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتم قلبوا خاسرين بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ وَمَا اوَاهُمُ النَّاؤُ وَبِثَمُرٍ وَالِمِين وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ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 مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ صُمًّا صَرَفَ قُبْعًا عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تُصعِدُونَ عَلَىٰ تِلْوُن عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَسَابَكُم فَأَسَابَكُم ضَمَّن بِغَمّ لِكَي لا تَحْزَنُوا عَلَ ما فاتَكُم وَلا ما أَصَابَكُم وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ